بسم الله الرحمن الرحيم الطاّسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين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 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيغ صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب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 ألا ألم نربك فينا ولد وَلَبِثتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ